إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّكُمُ النُّعَاسَ أَمَانَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَايِ مَا أَلِيُّ طَهِيرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ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 لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار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 إن تعودون عد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا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 تضعفون في الأرض تخافون أي يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.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 وَعْلَمُوا أَنَّ مَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفّر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكُر بكم الذين كفروا ليثبتو كأو يقتلوك أو يخرجوك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 تقول ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاناً وتصديه فذوق العذاب بما كنتم تكفرون.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 شيء فأن لله خمسه ولرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنون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 وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَالنِّجَارُ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَ لِنَكْصَعَ لَعَقْبِهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفَّ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 إيَعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤَتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِيَّاهُ يُرِيدُ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ